ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات إنه كان ضغوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والأورو شركات واتوب الله على المؤتدين والمؤتدات وكان الله غطورا رحيما وكان الله غطورا رحيما